الحمد لله الذي أرطل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وتذلك تسلينا مزيدا ثم أما بعد فنشرع بمشيئة الله تبارك وتعالى في شرح مبسط لكتابه ثلاثة الأصول وأذلتها للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب التمين وهذا الكتاب فنفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كمثمن مختبر لطلبة العلم المتدئين يعلم فيها الأمة العقيدة من خلال الدليل والحكم والشاهد وأتبر تحليل هذا الكتاب أن الشيطان محمد بن عبد الوهاب لما رأى حالة الأمة الذي تعرض فيه البدع والمنكرات وتنتشر فيه المظاهر الشرك المختلفة خاصة ما يتعلق بشرك العبادات وطلب الحوائج من المرضى وقفض الموت وطلب تدريب الكروات وإزالة الهموم والغمون منهم فنحى الشيخ محمد إبن عبد هذا الكتاب وهو كتاب ثلاثة الأصول وأجلتها وهذا الكتاب صلف على أنف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا وضع في قبره أتاه ملكانه ويضعدانه ويضمثانه ويسألانه عن ثلاثة أمور ما ربك وما دينك وما نبيك فهذا سبب تطنيق سبب تطنيق الشيخ محمد بن عبد الوهاد لهذا الكتاب وهذا الثليل على هذا التطنيق قبل ما نشره في كتاب ثلاثة بسول نأخذ نبذة المبذرة نتعرض من خلالها عن المخلص الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهذه سائلة لطالب العين قبل أن يدرس كتابا يجب أولاً أن يتعرف على صاحب الكتاب أن يتعرف على عقيدته وعلى تصوري افقاده وهل توافقه افقاداتنا للسنة والجماعة أم لا إمامنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي الحمدلي ولد ببلدة العيينة التي تقع شمال الرياض عام 1115 للهجرة وتولى أبوه تعليمه فتعلم في حدر أبيه فأخذ عن أبيه فيضه الإمام أحمد بن حمد وأخذ على أبيه. شيخ محمد بن عبد الوهاد فلنا القصص الثلاثة في تعليم الطغال العقيدة أن ثلاثة قصص وأدنتها كتاب كتابه يختلف عن الكتاب الذي ذكرته نفلا ويقع اعتراف حتى في التدريس والتعليم بعض الصراحي يكتبون على شرح ثلاثة قصص شرح قصص الثلاثة والحقيقة أن الكتاب الذي لدينا بين أيدينا بعنوان ثلاثة الأصول وأذلتها ثلاثة الأصول وأذلتها بدأ الشيخ فقال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم الأولى العلم وهو العلم معرفة الله ومعرفة نبيته ومعرفة مذيب الإسلامي بالأذنة الثانية العنب بيه الثانية الدعوة إليه الرابعة الفضر على الأدابيه تفور المسألة والدليل قوله تعالى دليل المسألة والعقل إن الإزام لفي ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا بالحق وتوافقوا بالصف قال الشبيعي رحمه الله تعالى لما أنزل الله عزّا على خلقه إلا هذه الصورة مكتفة، وقال البخاري رحمه الله باطل بالتنوين، باطل العلم قبل القول والعلم، والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله متأخر لذل فبدأ بالعلم قبل القرد والعلم. هذه هي الخطوة الأولى في مصنعين ثلاثة خطوات وعدها ونشره في بيانها والكلام عن معانيها ابتدى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كتابه في بسم الله الرحمن الرحيم اختداءا لكتاب الله وبسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم لدى المسلمين أن كتاب الله اختلح ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا أمر مبطوع فيه متواتر. أما عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدع رسائله إلى المنور بجسم الله الرحمن الرحيم كما أحفظ إله رحمه عظيم الرحيم والحديث في صحيح البخاري أما ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أن الانتداد لا يجدأ فيه بجسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر أو فهو أجزم أو فهو مقطوع كلها في الضوايات لا تصحف ثمداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حسنا إثنالها الإمام أبو عمرو بن الطلاح والإمام النوري ولكن الراجعة أن هذا الحديث بجميع مرثي لا يضح هذا الحديث بجميع مرثي لا يضح فقد أورده وقد فقد أورده الإمام السربي في مضطاع الشامعين ابن عمران ينتهي الى ابي غيره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وابن محمد بن عمران ضعفه الطيط وذكره ابن جوزي انتهى اهو بالورى انتهى اهو بالوجه والحديث بجميع عمر الى صح كما حقق ذلك المحقق الشيخ سلمان رحمه الله في كتاب رواه الغريب فقال في اثباته جدا اذا الصواب أن الدليل من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم رسائله إلى الملوك بذمة الله الرحمن الرحيم، وقد اختلف العلماء في تفمها. هل هي آية من كل طور؟ أم هي آية من القرآن إلى تحته من كل طور؟ أنها آية من سورة البطرة دون باقي الثورة أولاً أجمع العلماء على أنها شطر آية من سورة النمس وأجمعه كذلك على أنها لا يكتدر بها في سورة التوفر فهذا من الأمراض رقعت إجمار عليهنا واختدروا بعد ذلك هل هي من سورة الفاتحة بعض قال أن البثمرة آية من سورة الفاتحة فحسب ومعظم الصعار هي آية من كل سور والقوض الراجح والمعتمد في هذه المثلة والإذن الله تباور وجعاله أن البثمرة آية مستقلة من القرآن آية مستقلة من القرآن أُزِلَت للخصد بين السور فالنبي الله عليه وسلم لم يكن يعلم انتظار السورة ذات مرض إلا بعد أن تنزل عليه البثمرة إذا أنبت على القامل الراجح وهذا القول عليه جبراً فحير من أهل العذر منهم الإمام عبد الله من قبارة رحمه الله والإمام أحمد بن حمد ولا دواية في مذهب الإمام الشابعي وهذا هو المعتمد من أقوال أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الباب والجذب والله والرحمن الرحيم فالباب ها هنا في اسم وقع خلاف من العلماء هل هي ذات يعني هل هي ذات الاستعانة؟ هل هي باب المصاحبة؟ هل هي باب المصاحبة؟ فالذي ماذا؟ للاستعانة؟ هذا القبر هو الراجح هذا القبر هو الراجح أن الباب للإستعانة وليزت للمصاحبة وقد ذهب جمع غفير من المعتذر إذا النبأة على هذا المفهوم ببناء على كل ملفات أن العبد يخلق الأعارة نفسه، أن العبد يخلق الأعارة نفسه. فلو قدر فاء الاستعانة إذا ثبت هذا الأصل والهناك الذي قد هو أصلا فاتح. لكن نواجه أن النبأة هنا للإستعانة، أن النبأة هنا للإستعانة. بسم الله أجاب المدروء متعلق بفج محظور. متأخر منافذ للمقامة يعني ايه كلام له يعني الزهر والجلس متعدد بفعل محظوظ في شيء محظوظ تقدير الكلام بسم الله أبتدب التصنيع بسم الله أبتدب التصنيع أبتدب تصنيعي مستعيناً لله تداره واجعاً فالشيء المحظوظ فعل وهو مفنس فعل وهو مفنس كما إذا أراد المرء أن يأكل قاد رض من الله، فتقدير الكلام رض من الله أكل. وإذا اراد أن يشرب قاد رض من الله، فتقدير الكلام أشرب. فالشيء المقدر المحدود مقدس فعل مقدس ف محدود. وقوله مقدس فرد لأن الأصل بالتقدير في التقدير للأفعال. الأصل في التقدير للافعال. فعل مقدس مؤخر. ولما آخر يعني لي ما خل شيء بغضني ببسم الله لماذا قايت ببسم الله بغضني لأمرين الأمر أولاً ثلاثة تبرّك ببسم الله تبرّك أن يكون اسم الله يصدق كل شيء فهذه التبرّك الأمر الثاني تقديم المعمول يفيد الحفظ بمعنى أنني إذا قلت بسم الله بغضني كأنني لا أصنف أي شيء إلا مستعيناً بالله تبارك وتعالى فقد حُزر بالإستعانة بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته قال منافذ فرق مؤخر منافذ يعني منافذ المقام. المقام مقام تعليم أو المقام مقام أكسي إلا الأكس المقام مقام شرط يبقى الشرط يبقى فعتموا أحضر منافق لأنه أدد على المطلوب لأنه أدد على المطلوب لأنني دورت المطلوب قلت بإسم الله نثبت لا نعلم ماذا تثبت لكن لو قلت بإسم الله أصنف دل ذلك على إرادة المطلوب إرادة واضنة وإرادة بينا بإسم الله هذه الباس والإفء ما معنى إسم الإفء؟ الإثم هو اللوم الموضوع الدال على معنى تعيينا وتمييزا. الإثم هو اللوم الموضوع لمعنى إثم يدل على معنى تعيينا أن يعيا وتمييزا له عن غيره. الإثم هذا معنى كلمة معنى الإثم معنى الإثم. بس هل الإثم هو المسمى؟ هل الإثم هو عن المسمى؟ ولغير المسمى هل الاسم هو عن المسمى الاسم ليس هو عن المسمى لماذا عندنا قاعدة منها بنية الكلمة إذا اختلف لابد أن يختلف معها البني الموضوع على الكلمة إذا اختلف بني الكلمة إذا ذلك على اختلاف المعنى فالاسم غير المسمى لأن الاسم هو اللفظ الدال على معنى والمثنى هو المعنى المذكول عليه بهذا الاسم. هو المعنى المثنى المعنى يبقى اسم لفظ الداله والمثنى المذكول عليه المثنى المذكول عليه فهو ليس المثنى عين الاسم ولا غير الاسم ليس ليس عين الاسم ولا غير الاسم واحد هذا باب التثنيه اسم التسمية هي فعل المسمى. التسمية هي فعل المسمى. يعني ان أبادس ما تقاربا. يبقى من الذي سما أبوه يبقى تسمية فعله يبقى عندي إسم و مسمى و تسمية. إسم اللف الدالة على معنى تعينه و تنيده. المسمى المعنى المذكور على جزء هذا اللف التسمية هي فعل المسمى. ولذلك مسموهم تكون لا يكون الإسم عين مسمى قد مسمى ذكيا وهو غبي قد مسمى ذكيا وهو غبي وقد مسمى بإناث الدين وفساد الدين على يدي فالإثم ليس عين مسمى الثلث يقول أن الإثم ليس الرابع من أقوال الثلث أن الإثم ليس عين مسمى ولا غير المسمى ليس بعين مسمى ولا غير المسمى للمعاني التي ذكرتها أنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الله لقب جلال علم على الباري. مكحنا وباري وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. أن الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. وكلمة الله أصلها أسد لا. أصل كلمة الله أسد لا. كنا قاد جليل. قبلي رحمه الله. وказа ذلك الذكائي والفرط علم على هذا الباري بحق وتعالى قال ابن فرط الاله اسم من اسماء الاعلام اسم من اسماء الاعلام كفرط والعلم من اسماء الاثمان كالعلم والفرط يقع على كل معبود بحق او ببرض. ثم غلب تسميته على المعبود بحق لذا الله إذ نبض الضلال هذا يسمى به كل معبوض سواء كان هذا المعبوض بحق أو كان هذا المعبوض بباطل فكل معبوض قزد بالعبادة من دون الله عز وجل فهو كل معبوض قزد بالعبادة فهو فإن كان المحطول هو الله فهذا الإله هو الإله حق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو فاعل. هذه آله لكن آله بعض. الدليل على ذلك ما ثبت في متن الإيمان نحمص الحديث المعروف مررنا بفترة ونحن خدات عادل كل وللمشركين فترة يعذبون علينا يقال لها ذات النار. فقلنا لا رسول الله جعل لنا ذات النار كما لهم ذات النار فقال الله الأكبر إنها الثمن قلتم كما قال الثمن أسرائيل للموسى اجعل لنا إله انتهى الشاهد اجعل لنا إله فجعل النبي صلى وفلط الله عليه وسلم الشجرة أفضل عليه رفض الإله لما خفدت بطلب الضربة وقضاء الحوائز التي لا تضبه إلا الله تعالى وقال في آخر حديث كما قال ابن أسرائيل يقول له اجعل لنا إلها كما لهم آلنا قال إنكم قوم تجهلون الضغط للجلالة اضمن من أسماء الأجناء اضمن يقع على كل معبوط بحق أو لكن غالب أي يستعمل في الأغلب على المعبود بحق يعني لا ينطق إلا في الغابط على المعبود بحق هذا يعني معنى كلمة الله الرحمان الوحيد الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا يُفرَط إلا على الله لا يُفرَط إلا على الله وهو على وزن فعلان وهو على وزن فعلان صيغط مبادرة أي كثير الرحمن المتطف بالرحمة المتطف بالرحمة الرحمن اسم والرحمة صفة وعندنا في الأسماء والصفات عندنا قواعد أن كل إنسان يتضمن صفة، كل إنسان يتضمن صفة، فالرحمن أيضا يتضمن صفة الرحمة وهي صفة صفة ذاتية، يعني الصفة تتعلق بالذات الله تبارك وتعالى فربنا رحمن، وقلنا على وجه التحديد مبالغة، ولو أردنا أن نستحضر في أذهاننا. طورة لرحمة الله المتفج بها سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى خلق مئة رحمة أنزل بها رحمة في الأرض يتراحم الخلق بها فترحم المرأة ولدها ويرحم الرجل ولده ويرحم الولد والده وعند الله تسع وتسعون عند الله تسع وتسعون رحمة الدجع في يوم القيامة. وصدق عمر بن عبد العزيز حين قال في آخر قبة تفدها: فقد خاب وفرى من صور من رحمة الله الذي وضعت كل شيء. فالرحمن على وجه فعلان والرحمن كمن لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى. ولا ينطق على الله ومعناه المطلق للرحمة الواسعة. الرحيم. ويظهر من أسماء الله تبارك سباعة يوقف تعالى يوقف به ربنا ويوقف به غيره يمكن أن يقولنا سببا رحيم وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما قد يوقف الإنسان بأن أهل رحيم لكن هذه رحمة, هذه رحمة تناسب كونه مكتوبا وهذه رحمة تناسب للصالح سبحانه وتعالى فالرحيم معناه الذي يرحم عباده. يبقى الرحمن الرحيم لو قلنا الرحمن الرحيم فالرحمن مبتصر ومبكر بالمتتة بالرحمة الواسعة والرحيم مبتصر بالذي يوصل الرحمة إلى عباده. يوصل الرحمة إلى عباده. يبقى الرحيم متعلق بالبت والرحمن متعلق بالبت. والرحمن متعلق بالبت. وهذا الذي قاله العلماء أن ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا كلنا بين الرحمن الرحيم فليعرض الرحمن المتصف بالرحمة وليعرض الرحيم الذي يرحم الخلق الذي يرحم الملا ويرحم عبد. انتهيت من السبب نلا؟ قال رحمة الله تعالى. اعلم رحمك الله صعبة ملع ربما لما نأخذ ندخل في المدول الدخرة ان شاء الله تطلبك تعالى ان اطار الله رأي بذل في ربنا من بالعمل الصالح حنا ان شرحنا هذه المسألة فدا نحسده ان الرجوع الينا قرات الدخرة قد اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل اعلم <تصفيق> ما معنى العلم تنفى تعيش العلم هو إدراك الأشياء على حقيقة ما عليه إدراك جذن العين تعريفه إدراك الشيء على حقيقة ما هو عليه إدراكا جذنًا لأننا قلنا عين يعني أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جذنًا هذا هو التعريف مراتب الإدراك ستة أدرك مراتب الإدراك العلم والجهل بالاسمين البسيط والمركز والوسم والشك والضنط لذلك مراتب الإدراك يمكن نبه بالتقفير مراتب الإدراك مراتب الإدراك فيسم العلم والجهل والجهل نوعي الجهل منفقه إلى نوعي الجهل البسيط. وجه المرتبط والوهم والشك والظن تعرضنا على وقلنا وقمنا بإجراء الشيء على حقيقة ما هو عليه إجراء الجهل الجهل هو عدم الإدراك الجهل هو عدم الإدراك بالكلية لا يعرف لا يعلم لكن هذا الجهل الذي نعرفه هو الجهل البسيط لا يعلم جاهل جاهلا بسيطا لكن يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب ذهث ولم تبين أن انك جاهل ايضا أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فإذا ما أدركه على خلاف ما هو عليه يتم بالجهل المركب جهل مركب يعني لم يعلم وعلم الشيء على خلاف ما هو عليه البسيط وجهن البطيء نحن ليس و جهن؟ هل وجهن البطيء ج unconditional's لكن الجهن البطيء لا يعلم لا يدور له أعلم yerde التوعية أبي تقولوا أنواع التوعية قالوا انواع التوعية لا أعلم إنها لماذا ؟ constitgangen الأنواع التوير عمله إنها جهن الاسع الجهن المركض جهن المركض ولذلك تذكر بعض يعني من المصل ajustة في هذا الموضوع الذي أن البسيط في الجهن أن رجل كان يدعى توم الحكيم توم الحكيم ده كان واحد وكان يحب الخير للناس لكن لم يكن عندهم علم فدأ في يوم فأسك بالبنات وتفضق بهم على الرجال قال مصدقت بهؤلاء البنات على هؤلاء الرجال افعلوا ما الناشط تفضل. فقال بعض أهل العلم في ذلك ومن نال العلوم بغير شيء يظل عن الصراط المستقيل وتلتفت الأمور عليه حتى يقول يكون أظل من توم الحكيم تفدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم أراد بذلك إيه؟ جنات النعيم وقال أنه له كذلك حمار فالحمار مل منه من كثرة نهل تومة مل حماره منه فقال حمار الحكيم ثمما لو أنصف الدهر كنت أركب لاني جاهل قصيص وظاحبي جاهل قرح فالجاهل قصيص ثم الجهد الوهد الوهد النوع الراب الوهد الوهد وهو إدراك الشيء إدراك الشيء مع احتمال ضد الوهد أن أجلك الشيء لقد ضد ما أدربت هو الراجح يعني أن أتطور في هذا التطور غيره أرجح منه ذا بيثم وهمة في المثألة حدث عنده واهمة حدث عنده واهمة الشك هو الانتراف الشيء مع احتمال ضد المثاور يشك شك لا يدل أطدق أم كذب. فذا بيثم الشك يبقى بعد ذلك الظن. وهو ادراك مع احتمال ضد موجود ضد الايه ضد مرجوه تعريف الظن ضد الوحى الوحى ادراك الشك مع احتمال ضد راجح الظن ادراك الشك مع احتمال ضد مرجوه وفي الموضوع ان قد نوقر غلبه الظن عند العلماء تجري مجرى اليقين غلبه الظن تجري مجرى اليقين لذلك مراحل لقد لك اعلم ماذا اراد العلم اعلم هذه المثائل علما يقيليا مطابقا للحالة التي تكون عليها المثال التي سوف يقوم بذكرها أراد منك ولن بعده يجب عليك أن تعلمها على حقيقة ما هي عليه على حقيقة ما هي عليه والعلم يتقتل عند الفضوليين إلى ختمين علم ضروري وعلم نظري علم اضطراري وعلم نظري العلم التسراري تميز العلم التسراري لأن النفس تضطر إلى تصديقه. لا تحتاج إلى أدلة. كقوله الشمس ضارعة. لا تحتاج إلى دليل. هذا علم تسراري. هذا علم تضطر النفس إلى تصديقه لجلاله وظهوره. ظهورا لا شك فيه. أما النوع الثاني والعلم النظري بتمر علم مقتبَل. العلم المقتبَل هو العلم بالدليل. العلم المختلف للعلم الشرعي والعلم إما باسترار يحصله أو باستثاب حاصل فالأول المستفاد للحوالف الخطري بالشم أو بالذوق أو باللسل والزمع والإنبار ذا العلم النظر العلم الاسترار ما كان موقوفا على الاستداد استمع ما كان يحتاج إلى دليل وحسب الاستداد كل ما يجتنف لا دليلاً مرشداً لما قلت يعني النوع الثاني الثاني ما يحتاج إلى وهذا الدليل يكون شاهدا على المسألة التي نتكلم فيها أو نريد بحثها فقد اعلم رحمك الله رحمك الله أي أضاغ عليك من رحمته وأعزبغ عليك من نعمه وتفره حتى, حتى يغفر لك ما نضى من ظنوبك ويعطمك فيما تتعبل من عمرك هذه كلمة الرحمة فلينا الرحمة والمغفرة هم المخصوص الرحمة والمغفرة فإذا قيدت رحمك الله وغفر لك فضرت المغفرة لما مضى من السيئات والرحمة لما يُتقبل من العمر أي عقبت الله فينا يُتقبل من عمرك والمغفرة غفر الله لك ما مرى من ذنبك أجلت أحدهما دل على ما دل عليه الآخر بالإنفراس إذا قلت رحمك الله دخل فيها المغفرة إذا قيل رحمك الله لك دخل فيها الرحمة إذا اعلم رحمك الله الله. إذا هذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى بالرحمة لظالب العلم أفضل الله عز وجل عليك من رحمته وهذا الفعل من هذا الفعل من المطلم والطنيع من يدل على في لطلب القلب للهل وهكذا يستطيع أن يقول المعلم أن يكون رحيماً أن يكون شروق شفيقاً أن يكون ذا رحمة بالمتعلمين تظهر في معاملته معهم وإرادة الخير ده اعلق رحمة الله أنه يجب علينا تعالى أربع الثالث الواجب لغة الثافة الواجب لغة الثافة ومنه قاله تعالى فإذا وجبت جنوبه عند تقفت فإذا وجبت جنوبه أما في تسبب العشر هو على ورش التدوم والحق بحيث يتام فاعله وامتسال ويدعم, ويدعم ويدعم ويعاقل شاركوه والواجب كما قلنا قبل ذلك ينقدم إلى واجب عيني وإلى واجب اتفالي فلما قال اعلم رحمك الله أنه يدف هل يريد الواجب العيني على الوجب التكلفي يرى الله تبارك وتعالى حق الوجوب العين يجب عليك أن تتعلم هذه المسائل وجوبا عينيا أن تتعلم هذه المسائل ذات نفسها والوجب عينيا بدا يجوز أن يقوم غيرك من بهذا القيام قال رحمه الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل هبدأ يشعر في الكلام عند المساعد أربع أنك يجب على المجرد أن يتعلمها والغرض عينه قال المسألة الأولى العلم يجب عليك العلم العلم ثم فسر علم فقال معرفة الله والمعرفة نبيه وما علما نبي الإسلام هو أول واجب عليك العلم المكلف يجب عليه أن يعلم والله قال من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأشئدة لعظة في تخلقون فإن الله أعطاهم الأدوات التي ترفع بها الجن وتستذبوا بها العلم فالانسان مخلوق بجلد لكن أعطاه الله وتعالى الأدوات التي تعينهم على تحصيل العلم وعلى رفع الجهل فالجهل مطلوب رفعه والعلم مطلوب أن يكتسبه المكلف وأن يتحدى به خاصة علم العقيدة وعلم أصول الاعتقاد قال الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأجلس المعرفة عند أهل الغنة والجماعة تختلف عن المعرفة عند الهل والمثلدية والمس列ية والمتكلمين والطرق الطريق الذي يتحقق الذي يتحقق به المعرفة عند الأهل الغنة والجماعة يختلف عن الطريق الذي تتحقق به المعرفة عند الأشاري والمتكلمين والمسarently المعرفة عند أهل الغنة والجماعة هي معرفة معرفة الله ومعرفة نبيه معرفة تستمزم ضاعة ومحبة وانقيادا بتحكيم شرعه وقبول أمره والانقياد بحكمه معرفة مستنزمة وليس مدرّد المعرفة كان هي عند الجهن من التفوال التمر فالجهنية عندهم الإيمان والمعرفة والمعرفة مدرّد وقوع معرفة وتنجرد لفوح المعرفة القلب، وهم مختلفون بالفترة للمعرفة والتصديق ونفكر بهذا أن أدول في بهذا الأمر فالجهنية عندهم مجرد المعرفة الجهنية عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة أما عند السنة والجماعة فعندهم الإيمان المعرفة الممتزمة يعني معرفة جمج ينزم منها ضاعة، محبة، انقيادة تحكيم الشرق قبول الحكم تصديق الخبر تصديق الخبر إذا هذه المعرفة عند أهل السنة والجماعة معرفة انقيابية معرفة مخطوطة تتزم الطاعة والانقياد معرفة الله معرفة الله فنعرف الله تبارك وتعالى بطريقه بالدليل الثمعي والدليل العقلي بأدبة ثمعية وعدة في الكتاب والسنة أن الله سبحانه تعالى وهذا هو هذا القلب هو الذي يتولى أمره هو الذي يزبو هؤلاء العباد وما أقبلهم وما أقبل إليه سبحانه تعالى هذه أذلة تمعن هذه العبرية أن الإنسان مخلوق والمخلوق محدث والمحدث محدث له الحمد فلا يمكن أن يُشهد المخلوق لمد ولذلك جاء بعض الفلاسفة. يتكلم عن إلامة بخليفة، فقال لهم دعني دعوني، فنزلوا من غمد البعير وفكروا في سفينة ضخمة يوضع فيها البضائع وتمر بالجذع والبراز، ثم تفرغ بنفسها، ثم ترجع وتعصر وتفرغ بنفسها وليس لها من قائد يقودها. فقال سبحان الله هذا لا يكون أبداً. قال هذا لا يكون أبداً من العقول فكيف بهذا الكون بكل ما فيه من كواجهة والمجول وغير السيارات هل يمكن لهذا الكون أن يكون بغير مكون وفي كل شيء له الآية تدل على أنه واحد تدل على أنه واحد فهو الذي كفر والله لا يهدي القرس الظالمين يوجد طريقه إلى معرفة الله سمعي، تمعي يعني شرعي يعني ما يقوله عن طريق التم، الوجه، صحيح؟ وعقله يعني أدلة، أدلة عقلية، أدلة عقلية. ولذلك يعني لما كان وقاعد تحدثوا مع سماج أبي خليفة، حكينا عن أصدق هذا، هذه جد، أو لوث، أو مزاف، فأراد الإمام أبو حنيفة يعني أن يقرأه، فقال أنا جلست مع رجل قدما. قالوا نعم مما ماذا؟ قالوا ايه قال انا ماذا؟ هل هو هل فتنبهوه؟ هل خلقا بجذبه ومثله؟ وقالوا له فسسحان الله لأن هذا حق المخلوقات فكيف بحق الخالق سسحانه وتعالى اذا فالطريق اذا معرف بالله سسحانه وتعالى بل سمعه ومبريق عقلي طيب ما نبيه معرفة من نبيه صلى الله عليه وسلم هذه معرفة تستلزم تصديق الخبر والانتياج بالحفر والغضور الشرق والكثال المأمور وترك منهي عنه دي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه بما أخبر وأن نطيعه بما أمر وأن نمتذر المأمور وأن نذكر عما عن عنه نهى وبدأ هذه معرفته النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة هي القطة الأول أول ما يجب على المكذف أن يعلم أن يعلم العلم أول واجب على العديد معرفة الرحمن بالتوحين إن هو في كل الأوامل أعظمه إذ هو من كل الأواثر الأعظم وهو لو أعلم أياء ومن يفهمه إذ بالأول واجب على المثبت أن يعرف الله تعالى معرفة نعني بالمعرفة أن يوحده تبارد وتعالى طيب في القليل تحقيق هذه المعرفة قلنا أن تأهد السنة والجماعة سمعي وعطي إذ الأول واجب عند أهد السنة والجماعة معرفة الله عن قليل الأهدسة السمعية والعُرِيد عند الأشاعرة والمحدثين والمتقدمين أول واجب على العبد معرفة الله. اتفقوا معنا في أول واجب المعرفة. لكن المعرفة عندهم غير المعرفة عند المثلة والجماعة. فالمعرفة عندهم المعرفة العلمية التي تثبت بالأدلة الكونية. تثبت بالأدلة الكونية. ولهم أحوال في ذلك مقتضفة ومتبالنة. فلنبه من يقول أول واجب على العبد الشك لابد أن يشك في الموجودات ثم يبحث ثم يوكن في وجودها فيبت إلى اليقين عن طريق الشك ثم النظر ثم الاستدلال ثم اليقين فبعض من يقول أول واجب على العبد الشك يعني قبل أن تعلم ذات التشك لابد وأن تشك لقال أول واجب الشك وبعضهم قال أول واجب النظر وبعض قل أول واجب القصد إلى النظر يعني ليس النظر أن تقص النظر ويقصدون بالنظر في الآيات الكونية في الآيات الكونية يبقى النظر عند أسمة أسماء النظر في الأدلة الكونية ثم بعد ذلك الأدلة العقلية عند الشعراء والمبدعين المتقدمين النظر في الأدلة العقلية، النظر في بالأذلة العقلية والأذلة الكونية، وعلينا أن المكدس بعد أن يبدأ لا بد أن يجد الثمن، لا بد أن يجد الثمن لأن التحليل في العصائبة يوقف. لا يجوز التخليف في العقائج عندها لا يجوز وكذا أحد السنة والجماعة في خلاف المنفلة لكن المعتمد أن التخليف لا يجوز لكن أهل السنة والجماعة يقولون من عرض المسألة بدليلها فقد حقق الواجب وعرض من رفة لكن استحضار الدليل إذا ما تأكله أين الدليل ؟ فهنا لا يستحذر الزليل فهناك فرق بين أن يعرض المسألة بدليلها وهناك فرق بين أن يستحذر الدليل في كل وقت وفي كل وفي كل عيد ولذلك المعتذر قالوا لو أنه قيل للرجل اذكر الأذلة على وجود الله على سواجدة أو الأذلة على التوحيد فتلذج في الأذلة يكون كافرا يكون كافرا فالحمد لله على أن من علينا بالاعتقاد منهج أن الدولة والجماعة هذا ومنهج الوحدة. لقول معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة الله ومعرفتنا نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هل يعرض بعد ذلك الإسلام أن هو الإسلام لله التوحيد؟ ها بفتعرفه أن الإسلام لله التوحيد والانصياع له بالطاعة. والبراءة من الشك وأهله والبراءة من الشك وأهله. بيقول يجب على المكلف أول واجب على المكلف العلم أن يعلم هذه المسائل الثلاثة من رجل وما نبي وما ذي أن يعرفها بالدليل أن يعرفها بالدليل وقوله بالأدلة ليخرج المكلف بذلك عن لفقة التقليل. لا بد أن يعلم că هذه المسائل seine يجب عليه مطوباً عينيا أن يتعلم هذه المسائل بأذلتهم يجب على الولي، يجب على الوالد أن يتعلم المسائل يادي ثم يجب عليه أن يعلم زوجه هذه المسائل بأذلتهم ثم يجب عليه أن يعلم أبنائهم هذه المسائل بأذلتهم فإذا لم يقوم بذلك أكمى أكمى كان آثما وسيسأل عن ذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يجب عليك أن تعتني لكن لا يجب عليك أن تهدي يجب عليك أن تهدي يعني توضح وتبين، لكن لا يجب عليك أن تجعل الإيمان في القلوب، لأن هذا بيدعى أهلام الغيوب سبحانه وتعالى فهو يأمر من يسح الهدى ولا يبتغ لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تهدي إلى صراط المستقيم، توضح وتبين. هذه هداية معنى البيان. البيان. أما الهداية جعل الإيمان في القلوب هذه ليست. من كلمة أحد الأبد لله تبارك وتعالى، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه نبيالد الذي كان يناصحه ويدافعه ويذب المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته وجاء وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، وأحد يقول ويردد ويكبر عليه يا عم لا إلها إن الله. كلمة أحاج لك بينا عند الله فماذا على جنة في عصر مطلق فنجد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هو أعلم بمن يصدع لهذه الهدى إذا علينا البياء أنت عليك البياء ليس عليك إداية الخلف فعليك بزر الحزب لا فرق الجنة والله للثائلين ليس هم عين يدعو عليك أن تقوم بهذه الأمور هذه الامور ليست من المندوبات ولا من المستحبات بل هذه الأمور من الواجبات التي سوف يسال العبد عنها بين يدي الله تبارك وتعالى في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيه أن ينعثم اخنا وأجواجنا وآباءنا وأمهاتنا وهذه الأمة يدبع أن نعذبهم هذه الأمور الثلاثة بأدلتها الدليل تعريفه هو الهادي المرشي بأدلتها الدليل هو الهادي المرشي أو هو الذي يتوفر به إلى المطلوب الذي يتوفر به إلى المطلوب وقلنا في مكثرة هذه الجروح هناك فرق بين الدليل والشاهد هناك فرق بين الدليل والشاهد فالدليل النص الشاهد كيف أعمل المنتهد عقله في الزباط المعنى من النص يمكن الشاهد ذلك الدليل الشاهد يختلف عن الدليل يمكن الدليل لابد أن أقول فيه شاهد يدل على المطلوب يدل على المطلوب لذا معرفة الهيل الإسلامي به الأليلة قال الثانية مفهل الأولى العلم معرفة <تصفيق> رباي معرفة النبي ومعرفة روزين السلاح بيئة الأذنة الأمر الثاني العمل وظاهد من العمل فالعلم إنما يراد لأجل العمل ما أمرنا بتحصيل العلم إلا لكالنعمة فمن حصل العلم والعمل حصل الخير الكثير ومن جاء بعلم حصل علم حصل علما الى عمل كانت حجه الله عز وجل عليه حجه دامره كانت حجه الله عز وجل عليه حجه دامره فكان اورد الحبيب البغدادي عن ابن أبي رزق قال العلم يهدي بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل العلم ينزق بالعمل فالعمل قريب العلم إذا عملت يجب عليك أن تعمل يجب عليك أن تعمل وإلا صار هذا العلم وبالا عليك والعياب بالله ولذا في الوحي مذنب قال النبي بالرعب في الحديث المعروف والقرآن مصحوب جذل لك أو عليك حجة لك أول عليك فإن كنت بما في القرآن وأبدل لحق الله حق الله أنت وجدك في القرآن وأقبت الشروف وأقبت الحدود، ورقبت عند حلاله وحرامه كان أجدك أما إذا أقبت الشروف وضيعت الحدود، كان حجة عليك كان حجة عليك انظر إلى مرتبة أهل العلم أعلى الله قدرهم وقرنهم بإذنه وبإذن نبيه فق الله عليه وسلم شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن لديه وقولوا العلم قائما بالغفر وقال إنما يخشى الله من إباده العلماء إنما يخشى الله من إباده العلماء فالعالم بعلمه يبلغ منزلة عظيما الله جعل الناس تتهى للعلماء إذا علم عامل تعالب بعله ولذلك في زمن دولة الإسلام في أيام هارون الرشيد ذهب هارون الرشيد إلى زيارة وتجربة الحايل الرعية وقال في نفس اليوم يدعو عبد الله بن مبارك هذه البلدة عبد الله بن مبارك ثقة ثبت إمام حافظ ثقة ثبت إمام حافظ خذ ردا من دول يعني بعد ما ترجعون العصر النهاردة مش هيأخذ ردا منهم. فقط كنت إمام حاضر. الإمام المبارك عبد الله النمبار. فدخل هارون الرشيد. هارون الرشيد من الدولة الإسلامية. هذا الرجل كان يجاهد عاما ويحج عاما. ما كان من أيام العصور. فذهب إلى الميادين أعدت وتقاله إلا ولي هذا البلد. حمد لله. فقال الإسرائيل أين الناس؟ قال هم يستقبلون ابن المبارك الناس كل مرحبا يستقبلون فالإله عبدالله ابن المبارك فقال لم يأمر بالقبل عليه طبعا فقال <تصفيق> هاروذ رشيط ويحق هيا بنا حتى نستقبله مع الناس فلما رأت المرأة موقف عبدالله ابن المبارك قالت هذا والله هو الأمين هو هذا الذي يسمع أمين يبقى <تصفيق> هؤلاء العلماء لما كانوا يتقون الله في علمهم انذبت القلوب اليه والحمد لله اثناء وحمد الله ذكره على المنابر عند الله بن المبارك في الازماني عبد الله بن المبارك في الخضر عبد, عبد الله بن المبارك عندما نذكرون الموعظه على المقابر عبد الله بن المبارك وفي نفس الوقت كده في حد من الامارات بيجادلوا في التعليم خالص مفيش خالص دي هذه منزله العالم اذا عالم اذا عمل بعلمه أما إذا من يعمل بعلمه والآياذ بالله فهو ينحق إلى أخص المخلوقات وإذن عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق ولكن ما في التعديد آتيناهم فانسلق من الله والإنسلق منه آتيناهم آياتنا فانسلق فانسلق منه يعني الإنسلق فعل من المكلم لكن للعلم إتيال من الله الله العلم فقدم يعمل بهذا العلم وانفدخ في العلم عمل بحجاز علمه فانفدخ منه فأتبعه الشيطان أصبح قائداً للشيطان أصبح أميراً للشيطان والشيطان من فكان من الغويل ولو شئنا نرفعناه بها ولكنه رحض للخيل الأرض واتجع هواه لبن فدخ بثبت الخلوج للأرض والقباء الأرض فمثله كمثال الكلم إِنْ تحمل عليه يَلْهَجْ أَوْ تَتْرُخُهُ يَلْهَجْ يبقى هذا النظر العالم الذي لا يعمل بعلم لا يعمل بعلم يبقى العلم العمل هو ثمر بالعلم إنما العلم الخشي يبقى إنما يراد من العلم العمل من عمل بما علم أَوْرَثَهُ اللَّهُ إِنَّ مَا لَنْيَعَنَهُ ربي ننفك على أن ماذا إذا سمحت الموعظة تذل نفسك أولا هل أنا أقوم بها أم لا؟ ولذلك بالشريف أن من ولا ومبارغ نفسي أن كل واحد نصب نفسه حاكماً على الآخرين يتكلم في أحوال الناس وينتى حالاً وباذن الله الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بوبا لمن شغله عيبه عن عيوب الناس بوبا منزله في الجنة لمن شغله صلاح عيبه عن عيوب الناس يغفر احدكم قذات في عين اخيه ويرسل جذعه في عين ويرسل جذعه في عين ولذلك قال عبد الرحمن الثلبي وهو من كبار التابعين حدثنا الذين ذاهبين يقرؤون القرآن والله ابن مسعود وعثمان ابن عسفان وهو أيض دكاع وذلك ابن أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلموا ما فيها يتفقه في معانيها ويعملوا بما فيها ثم يأخذون العشر صغار قال فتعلمنا العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل العلم يهدف بالعمل فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِنْ لَوْتَحَنِهُ قال المنزل الثاني أو المنزل الثاني أو الواجد الثاني العمل بالعلم العمل ترك العمل بالعلم دارةً يكون خرراً ودارةً يكون معصيتاً يعني من من يعمل بالعلم ترك أن يكون كافراً من عمل أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه فلا يدعى غيره ولا يترجل إلا عليه ولا يضرب الحكم إلا نسل فلن يعمل بما تدع عليه هذا النسل توجه بالعبادة لغير الله أو قبل التشريع من غير الله فترك العمل بهذا العلم قفل وذرة يكون ترك العمل بالعلم مع قيادة من علم أن الله حرم النظر إلى النساء الأجانب كل منظر فهذا الترك للعلم معطير هذا الترك للعلم معطير عدم العمل بهذا العلم معطير وطرق أن يكون العمل بالعلم مقروض من علم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركها كان فاعلة المقروض على حداد بلا خصولية هذه العبارات وترى من يقول العمل بالعلم المباح وتدخل العمس بالعلم مباح فمن عدد أن النبي صد الله على وسلم كان يمشي على هيئة معينة فلو مشى على هذه الهيئة مباح ولو ترى المشي على هذه الهيئة مباح لكنه لو مشى على هيئته وقاصدت التعقل صار هذا أجرى على هذا الفعل فالمباحات يُعجر أفضل المباحات يُعجر المكلف عليها بالنية يُعجر المكلف عليها بالنية في المقال أستاذ الله الدعوة في إليه وأنا أريد منكم أن تتنظروا إلى هذا الترتيب المهم الدعوة في المرتبة الثالث تسبقها علم وعمل ثم دعوة فلا يفضح أن يدعو لدين الله الجاهل لا يفضح الجاهل لا يفضح لدين الله لدعليم دين الله والدعوة ليس معناها قراءة في كتير إنما الدعوة تحتاج إلى علم والعلم يعني المحصلة قدر وأصول العلم كن عندي تفتيح العلم مفتيح الطلب مفتيح التعذر فكل ما زال الإنسان علما كل من طلح في الزعوة إلى الله عز وجل أفضح الله عز وجل به وأجرى على يديه الصلاح لكن هناك من يدعو الله بجهد فينفر عن دين الله سبحانه وتعالى قد تكون المسألة صحيحة لكن وسائل الزعوة ضرق الزعوة العلم الشرع لتوفير المعلومة قد يكون ليس صحيحا فيصد عن سبيل الله تبارك واجعالك إذا الدعوة هي المكتبة في المكتبة الثالثة يذبقها علم وعمل يذبقها تحصيل العلم وأنا أريد من الناس أن ينشغلوا بتحصيل العلم الشرعي حصيلوا العلم الشرعي قبل أن تتكلموا لا يدوث الإنسان يتكلم من دخل إلا بعلم وإن بدليل أوضح في رابعة في النهار حصيلوا العلم الشرعي علم وعمل فما دعوت إلى الله دارك ودعان، ودعوت إلى الله دارك ودعان، معناها أن الإنسان أحب الخير للآخرين، فبعد أن سعى في إصلاح نفسه، وبعد أن سعى في تربية نفسه، وبعد أن سكن حج والعمل، ثم نظر في أحوال أمته، فوجد أن السنة في وادي وهو في وادي، ووجد أن النصوص من الكتاب والسنة في وادي وهو في وادي آخر. فإنه يحتحمل محبته للخلق ومحبته لهذه الظلمة في ينقل إليهم هذا العلم الذي من أطاه تبارك وتعالى عليه به الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أقسام دعوة بالحال ودعوة بالمقام كلنا يجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى تدعو بثمتك مثل أن العلم يدعو بالثمت بالذنوب بالأخلاق يدعو بالأخلاقه العميدة هده من الدعاء بالحال قال ابن ابنقيم على رحمة الله دعاء الثون وقفوا على أبواب جهنم يدعونا الناس إلى الجنة بأبوالهم وتقول رفعالهم لا تفزئوهم إنهم كابرون يدعو إلى الجنة بقوم ولكن أهله ترقد عن سبيل الله تبارك وتعالى فالدعوة إلى الله تكون بالحال تمتك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بذر الوليد الاحتفال بالخلق صلة الأرحام وهذا الكلام مشترك لأن تكون هناك معصية مشترك بأن تكون هناك معصية أن تقوم بوجيك نحو الخلق أن تكون بوجيك أن تكون نحو الخلق تعليمًا والزيارة والتعانًا أن تغبهم من المعين أن تهني إليهم أن تصبر على أذاهم أن تصبر على جفوتهم هذه ذعوة بحال هذه ذعرة بحال حالك يدل حالك يدل على ذل الله زيارته وتعالى ثم بعد ذلك جاء رسول الله عز وجل بالمقام. Allah <laughs> al-Fatihah إخلاص والبصير يعني إله. قال تعالى في آخر سور لوط: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبتين إلى الخلق أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي المنهل الذي يسير عليه هو المنهل الذي يسير عليه أتبعه. قال: قل هذه سبيلي طريقي؟ هذا هو الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المسرحين أدعو إلى الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوعيف بمثائر هذا الباب فيه التنبيه على الإخلاص أدعو إلى الله لا أدعو إلى حذر ولا إلى شيخ ولا إلى جماعة ولا إلى قائد ولا إلى علم بعينه ولا إلى مذهب بعينه بل أدعو إلى الله تبارك وتعالى تجرد تجرد من حصوظ النفس الدعوة يجب, يجب أن تكون إلى الله إلى دين الله لا يكن في خلقك أنك تجر الإنسان بني في أن يكون معك على نفس المثائب لا نعني ذلك إنما ندعوه إلى الله تبارك وتعالى ندعوه ونطلب الأجرى والمتوبة من الله تبارك وتعالى وندعوه مخلصين لله تبارك وتعالى فلا يديرنا أن ندعوه ثم ينسكب إلى غيرنا إنما هذه طريقة غير المطلقين من يتغضب في رؤية التلاميذ يأخذون العلم عن غيره من أهل السنة هذا دليل وأمارة على ضعف الإخلاص أو على نقص الإخلاص أو على ذهاب الإخلاص نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعبير ولذلك شيخ الإسلام المتينية عليه رحمه الله يقرر هذا قفل في مجموع الفتاوى يقول كان يناظر المادكية. المادكية ظلّوه كما ذكرنا قبل ذلك. كان يناظر المادكية بعضهم يعني كلهم. كان يناظر بعض المادكية فظهر عليه غلط. فاستطع المادكية أيضاً. فأراد الأمير. وكانت المناصرة بحضرة في الأمير. أراد الأمير أن يخرج شيخة السالم الدّينية من هذا المدّ. خاف عليه. فقال: أحسنت يا شيخة الانتظار لمذهب إمام أحمد. يعني أنك منتقر لمذهبك فلا قبار عليك ولا عذب عليك فغضب شيخ الإسلام وقال مع أنني طول عمري ومن ذلك منه يعلك ذلك مني من تصرت لمذهب الحنبلي ولا غير حنبلي ولا أذكر ذلك في كلامي ولا أذكر إلا ما اتفق عليه الثلاث وما سنة محمد من السلحة المولانا أيوة أبو سنة فرق بين أن ندعو الناس إلى مذهب أحمد وأن هناك فرق من ندعو الناس إلى مذهب أهد السنة نقول في الإخلاق. لكن مذهب السنة في مسائل التهادي لا بد أن تقول بإستهاداتنا في المسائل المطروحة وإلا نطبق عليك السياسة الأمريكية من لم يكن معنا فهو علينا من لم يكن فهو علينا ليس هذه ليس هذا المنهج ومنهج السنة والجماعة قال الشافعي رحمه الله. وددت أن الناس تعلم هذا العلم، ولم ينسى إلي منه حق. العلم الذي كذبت، وددت أن الناس يقول لهم تعلم هذا العلم، ولم ينسى إلي منه. مش مركب. أهم هذا الناس تتعلم، أهم هذا الناس يعتقد اعتقاد على السنة ما الذي تصدره في ذلك الرجل مركب؟ هذا هي المشكلة. إنما من عادة المتعصبة والمتمذبة أنه يدعو ولا بد أن تكون مع الدعوة إلى الله عز وجل جزء محظم النفس وعلي أن تصنف مصنف في الدعوة إلى التوعين ثم يختط عالما من العلماء بترجمة ترجمة عالمنا الشيخ فران سبحان الله كأن أهل السنة والجماعة انحفروا في هذا العالم كلنا ولذلك أنا أريد منكم أن تأذبوا بأذاب الثلم الثلم كانوا يتأذبون مع خصومه مع أعدائه أهل السفة والجماعة يرحمون أهل البداية يصلون خلفهم. إذا كان هم الأئمة ولو ترك المرء الصلاة خلف المستجع ضاعف الفلح يصني خلف المستجع سبحان الله والمستجع لا يصلون خلف أهل السنة وهذا صنيع أهل السنة بأهل البداية وهذا الطنيع أهل البدع بهذه السنة قال ابن القيم أعداؤنا كفرونا بالذي هو غير التوحيد كفرونا بالتوحيد المؤسسة اللي يكون في السنة الحشوية الحشوية الجماعة حبل حش لكن أهل السنة والجماعة يضبطون أقوالهم وأسعالهم بالشرط قال الإمام بن الزيمين عليه أشمال الله في موقفه مع مخالفه يقول فإنه المخالف وَإِنْ تَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ بِيَةٍ بتكوير أو تفسير أو تفسير أو افتراف أو عطبية جاهلية فإني لا أتعَذَّ حُدودَ الظَّهِ بِيَةٍ اتمع إلى هذا الكلام الرباني لا عليك هذا الكلام أن تقول لك وَجَزَاءُ سَيِّئَمُ هذا كلام صحيح بس هو لا هذا العزل. لكن التربية الصد من أراد أن يربي يربي على الأعلى إن تَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ كفر. فأنا لا أكفر لأن التكفير حق الله ليس متاعي الكفر والإيمان ده حق مين اللي قال انت كفر ده مؤمن؟ أنا الله سبحانه وتعالى يبقى هو إن تعذى حدود الله فيه فوصف المسلم بالكافر فأنا لا أستطيع أن أصف المسلم بالكافر لا أتعذى حدود الله فيه لكن بعض أهل العلم ذا إيمام الفرايين قال أنا لا أكفر ولا من كفرني لأنني مسلم بيقين هذا ليس مثلك أهل السنة والجماعة الإمام الإسفرائيلي كان عنده شوية كده مثب الأشعر شوية كده فالإمام المثالين يقول إنه إن تعاد الحجود الله سيء هو تعاد الحجود كفرني عندك دليل؟ لا حلو. حتى وليس كفر تاني أنا لا أستطيع التكفير ما نفعش ألبب من كفر مسلما فقد كفر إذا كفر لأن المثال ليست هكذا ليست الأذلة هكذا من كفر مسلما فقد كفر ذنبي الشاهد كفر كفر أقرب كفر كبر أقرب كفر, كفر نرنا يحتاج الكلام كله الشاهد يحتاج إلى كلام علشان نتمنى للهمن من الدليل فإن هو انتعد حدود الله كفية بتكبير أو تدبير أو تدبير أو إفتراء يحب الثماعة وده يحب بس المنظرة يحب الإثمار يحب الزعامة أو إف أو عصبية أو عصبية جاهلة فإني لا أتعبدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله أضبط قولي وفعلي أضبط قولي وفعلي وأجعله مؤتما بالشرط أجعل قولي وفعلي يأتم بالشرط الذي جعله الله حاكما بين الناس فيما اختلف فيه يبقى إيه هذه المسألة تحتاج إلى إلى أين؟ مثل أحسنت إلى في إلى أين؟ نتوضّع. حسن كنا مثل آخر أين؟ هذا هو الله الإخلاص إخوان الإخلاص الإخلاص استنبه على الإخلاص. يبدأ الشاب الأول أدعو إلى الله أتجرّد أنا ما بديت الشيخ فلان والله جاءني سيفي علمني جاءني. رجل بدليل أن الشيخ قال قلام غير مصدق حمد فأنا أترك ما قاله الشيخ أطرق ما قاله الشيخ وصدق الإمام ابن القين لما كان يتكلم عن بهروي يقول شيخ الإسلام حبيب وإلينا والحق أحب وإلينا من شيخ الإسلام وقال ابن رجب في متنية شيخ الإسلام حبيب وإلينا والحق أحب وإلينا من شيخ الإسلام الحق أحب لنا من شيخ الاتناء ولذلك لا يتعصب لا يتعصب لأقوال الناس الخير رسول اتقاد رسول ترى ما تقولين لا يتعصب لأقوال المشايخ وينصر شيخا من دون شيخ إلا من كانت فيه جاهلية والعصبية الجاهلية وكان فرق دينه وكان من أن مفرد الدين قال ابن سيمية من نصب شقطا دون الرسول كائنا من كان من شقط كلاه أيا كانت من ذلته دون الرسول كائنا من كان فوافعه على موافقه وعاده على مخالفته من وافق الشيخ وافقناه وأحبناه ومن خالف الشيخ أبغضناه وأخصيناه من نصب شقطا بالامه دون الرسول كائنا من كان وليا عالما مجتهلا فوال على موافقته وعاد على مخالفته فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولذلك الإمام الطحاوي عليه رغم الله صاحب العقيدة الطحاوية المعروف تحت كتاب مشكل الآتاء كان شافعيا كان بيذل قلمتها بالإمام الشافعي وكان خاله الإمام يحيى المدني كان الإمام الطحاوي يسأله في كثيرا فربما عرض الإمام المذني على ختب الحنافية كان الشيخ الصحاوث شاغوفا كثير الأسئلة فكان لا يجد أجوبة له الشيخ المذني فكان يعرض على ختب الحنافية لأن الكتب الحناف إصحاب رأي فكان يرجع إلى ختب الحنافية فبيقول الإمام الصحاوي ابنه بيروي عنه بذلك الابن بيروي عن أبيه يقول ذكر أبي أبا عبيدة قال كان يذاكر المسائل كنا بنذاكر المسائل فتوقفني في مسألة فقال ما هكذا؟ قال أبو حنيفة يعني هو حنفي إذا ما لما وجد خالفه يعرض على كتب الحنفية ذهب إلى مذهب الحنفية وترك مذهب الشافعي فلما في ذكر المسائل مع راض عن العلم قال مثلا خالف فيها أبو حنيف فقال له الذي يراجع مع المثال ما هذا قال أبو حنيف فقال له الطحاوي أَو كُل قَول قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَتَ أَقُولُ بِهِ قَالَ مَا ظَنَنْتُكَ إِلَّا مُقَلِّدًا قَالَ وَهَدُّتُ وَهَذِي مُقَلِّدٌ إِلَّا عَصْبِي قَالَ أَوْ يعني يَعْنِي التَّقْلِيد لَيَتُوِّد إلَى العَصْبِ والعصبية النصر لأقوال المشايخ دون العلم بأدلته في فرصة تعظيم الشيخ وبناء العصبية للشيخ عشان ما تختلفن أوراق شوفنا يقول لك هذا لا يجوز جبت منين دن لا يجوز هذا سوء أدب فالعصبية معناها قبول قول العالم من غير أن نعرف أدلة التي يعتمد عليه من غير أن نظهر لنا غرض أو أن نقبل قوله مع علمنا بأن قوله مخالف للنصوص الواردة في الكتاب والسلم يوجد إسمها العصبية يوجد إذن التقليد لا يصلح إلا لغبي أو لعطبي ولذلك أتدرون لماذا ثمي المقلد مقلدا لأنه يربق من عنقه بقلاله فيثق حيثما أراد سائقه. ثم مقلد بأهل هذا بيتقلد يوضع له شيء في عنقه وفي ركبته ويقوده من قلده يقوله شيخه حيثما شاء وحيثما أراد تبقى ده الشرك الأول من الدعوة اللي هو الإخلاص الإخلاص ونعني به أن يتدرد الزاعية في دعوته إلى الله إلى الله لا لعب ولا لجئة ولا لشيخ ولا لجماع. إنما ينتظر لأهل السنة والجماعة هذا هو الأمر الأول. الأول الأمر الثاني البطيرة أدعو إلى الله على بصيره ممكن ادعي الى الله ابقى مخدع لكن ما عندك بصيره والبصيره تعني العلم بالحكم الشرعي ان اعرف العلم الشرعي العلم بالحكم الشرعي هذا معنى البصيره ودخلت البصيره العلم بحال المدعو انا بكلم مين ايه ومره كيف افهم كيف ادخل الى نفس ما هي المفاتيح ألم يجب أن أتملتها لأمزح من رديك العلم بحال المزروع العلم بكيسية الدعوة يعني حاجة في خالص البطيرة ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب البطيرة من الفرائض يعني فرض عليك أن تحقق البطيرة وقال الشيخ ابن العثيمين في القول المفيد أن العلم بالحكم الشعي يعني علم بالأدلة حاجة في أصول الفقه كيف أتعامل مع الدليل وإيه تشاهد في الدليل إنما البطيرة دي أمر تدعي للتقم الشري البطيرة ملكة يحققها الإنسان من خلال معرفة ضرائق الدعوة وزرافة أحوال الناس الدائل لابد أن يكون عالما بأحوال الناس وعالما بطرق الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بأحوال الناس لما نزلت بلاغ بأصحابه ونزلت البلاء المستضعفين من المسلمين في مكة قالت اذهبوا إلى أرض الحبشة ما يعني أرض الحبشة؟ لماذا اختار هذا المكان؟ عفوياً كده؟ ضربت فرعة فخرج مصيب الحبشة أن المسلمين يأذبوا لا هذا كلام مدروس هذا كلام متعلق بالبطيرة يذهبوا إلى أرض الحبشة ليه؟ عندهم ملت لا يظلم عنده أحد. طب من يعرف؟ يبغى يعرف أحواله. كان عارف أحوال الملوك. يعرف أحوال الملوك ويعرف أحوال البلاد. البلاد عرفت في فيه هذه البصيرة. بعض إخواننا عندهم مشكلة حتى الواقع. ولا فيه نيمان دور لذنب رفض كل الواقع وفهم الواقع. ويعلن بالواقع الدراست السياسية والتعمق في الدرجة نحن لا نفهم بهذه الأطلاعات. هي البصيرة. النظر الذي يبايدكم ندأه نحن عادينا نختلف عنه نحن لا نريد اختلاف لا نريد ان نستفق على مبادئ صحيحة ها جبه ان بها ندأ لا يظلم عنده احد لا يظلم عنده احد وكذلك هدف برقت كل المرات طبخه صحه فنظره ولا لتقييم العلم بالشكر، بالشرب، العلم بالطريقة الدعوة، العلم بحال المدعو، والطريقة الدعوة مرتبطة بحال المدعو. المدعو له زعيم، أمير، كبير، وزير، عنده زايد. نقول الله أخذ من الأرض عذب كل فرد متعذب. انفتح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراسل الملوك على أنهم ملوك. من محمد ابن عبد الله إلى هرقل ملك الروس أسلم تفلم أقرك على ما أنت عليه. هتبقى ملك في الإسلام برضي عبد الله يصلح أن يدخل هرقل في الإسلام ويبقى جندي ده مش من البصيرة هذه ليست من البصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حالة الناس فكان يقدم لهم اللون الدعوية الذي يطلح له كيف يدخل إلى نقوصه إن أبا سفيان رجل يحب الفرح يحبه أن يكون مخصوصا لا يطلح أن ينقضبه مع الفرح قال من دخل داره فهو أمن ومن دخل المسجد فهو أمن ومن دخل دار أبي سفيان فلا هي دارة سفيان أي لكن أبا سفيان يحب الفرح فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلاه ما أراد دون أن يترتب على ذلك أي استفسر أو أي فتدى على الدين والعقيدة ما بишь ماذا نحن نتحقق؟ قال من دخل دار بيت جان فهو آمن فأثر ما أبرز في هذه الكلمة أثرت فيه أثرت هذه الكلمة فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف رئيسي لما منعت فريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة. وارسلت رسل للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل الحلي فسال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من قريش من, من اللي بيتكلم في ده بيتكلم عن قريش من, من, من وزير خارجيه قريش قالوا الحلي قال ذاك رجل يحب الهدى يعظم الهدى قل له الهدى بل ذهب يعظم الهدى لما شفت الهدى مقلل بعظمه فقل له الهدى فلما جاء شخص والد الهدية قد قلت قال ما ينبغي لهؤلاء أن يفضوا عن المسجد الحرام تحول مش تحول يعني آمن لا لم يطبح معادة عشان التفور يحتاج المسلمين يحتاج المسلمون لأن تحقيق بعض الثوائد فلما مضى وجرهم بعد سهل بن عم. قال للإسلام من الذي جاء؟ قال: هذا سهيل يا رصبة قال سهل عليكم أمركم أمر الذي سهل فارس الأمر سهل أصبح سهلا وسنعقد اتفاقية مع خلفنا وأرسلوا هذا السهل كم علومة ولذلك الحق في السياسات المعافرة لما جاءت النهاردة في الانتخابات اليهودية قال نظيم يوعة البرنامج هذا عدو للعرب والعرب دون أحزين وأنا ما عندي حزمة اتفاقيات وكل الاتفاقيات التي تمت من قبل تيابا ظلت معروف كده عفون ماذا؟ هو ده برنامج هو ده البرنامج الذي نظر به فمش ممكن نحاول نفين إياه ونقول إن شاء الله سبحان الله رب تسمح الحال يا رب لا ليست هذه البطيرة هذه ليست هي البطيرة لكن نحن ندركه نحن ندرك إن في تغير في السياسات هناك تغير في بعض السياسات من خلال تغير الأشخاص والسياسة التي ينسهدها بعض الأشخاص ففي النظم الدكتاتورية تختلف عن النظم الديمقراضية في النظم الديمقراضية متنفث بالدعاء متنفث بالدعوة إذا الله سبارك وتعالى أما النظم الدكتاتورية هو النظم التحسرية. نظم لا تؤمن إلا بالقتل والتشريف والفجل والاعتقال. إذن هناك نفرح نسبيا بعض النظر الديمقراطية، لكن هذه النظم وهذه النظم نحن نكره بها. لا نؤمن إلا بكتاب الله، ومتكلل رسول الله فتبارك لنا. لكن كما قال القائل: حنا بعض الشردي أهو من بعض؟ بعض الشردي أهو من بعض؟ إذا البصيرة تعني العلم بالحكم الشرعي، العلم بحال، بقوله الزعوف، العلم بحال. المدرء لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم من من حاجة علم من حاجة المؤلفة في قلوبهم ينظر الواحد منهم إلى قضية الغنم حتى يغيب عن عينيه أياسرك أنه لا تخذ ويقول لعينا أياسرك أنه لا تخذ حتى أعضى المؤلفة في قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فوزد الأنصار في نفوتهم بكر نقرناه وأوينا وقاتلنا معه وقطعنا حبالا بين بين قوس من أذنه لما جاءت الرفاهية والترد والمناصب والأموال من أخذت هذا نس البشرية فأرسلوا رسولهم إلى رفضهم فقال يا رسول الله إن الأمصار ولدوا في أمته أنك أعبيت الناس ولم ترضيهم شيئا قال إجماع الأمصار فجمعهم قال يا معشر الأمصار ألم أذفك ظلالا فهداكم الله به وعالة فأغناؤكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول أدب لا يجيبون ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن ممن علينا أنت وربك كيف شئ فإنما المن لله وللرسول قال يا معشر الأنصار العلم بحال المدعو نفوتهم فيها شيء الشيء دعوه بيطلع يطلع, يطلع به دول مش بتوع فلوس مش بتوع غنم مش بتوع أكل وشرب ولا مناص دول بتوع دين هؤلاء ثم الأنصاب لأن النصر الله تبارك وتعالى وخلد الله ذكرهم في كتابه وجعل الناس تبع لهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم قال ابن القيم في إعلام الموقعين فكونهم مسبوعين يدل على إمامتهم في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يريد هؤلاء هؤلاء يصلح لهم ما لا يطلح لهم غايرة عرينة ابن حكم الفذال هذا لا يطلح لهم سين من الغنم. قضيح الغنم الخنم ولذلك كما قال بعض الدعاة فمن النافي من يطلح للدخول في الإسلام عن طريق بطني تجر من بطنه. ومن الناس من يصلح للدخول في الإسلام عن طريق عقله وقلبه أو غذاء الروح هؤلاء يريدون غذاء الروح الغذاء الأبدي يريدون الحياة الأبدية وإن نزارت آخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون فقال أما أنكم لو شكتم لقلتم ولا تدقتم وتغذلتم وددناك طريبا فأويناك قالوا الله ورسوله أمان هل يقولون لك شيئا الذي تقول يا رسول الله قال يا معتب الأنصار أوجدتم علي في نفوتكم في لعاعة لقد قلت لكم للعاعة 200 غنم في لعاعة من الدنيا أتألف بها أخوان أخشى أن يقبهم الله على وجوههم في النار يوم القيامة عشان بلحض النار يا معتب الأنصار ألا ترضونا؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاط والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خده في الدنيا أن تخدم من من رحم من الذي كان في حظكم من الذي كان في نصيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاط والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم والله لو تلك الناس واديًا وشعبًا، وتلك الأمصار واديًا وشعبًا، لسلبت وادي الأمصار وشعبها. الناس الأمصار في عار، والناس قتار. والله لولا الهجرة لقمت مرأة من الأمصار. اللهم رحم الأمصار وأبنائ الأمصار وأبنائي أبنائ الأمصار. فرضي القول. بصيرة، بصيرة، البصيرة، المعرفة الدعوة. المعرفة بحال المغرب قال الرابع معلش يعني طلع لكم شويه نخلص بس الهاتف. الرابع اتقبل على الأذى في الصبر على القدريه علم وعمل ودعوه بارك الله فيه جاء ضمن الصبر والصبر كسمه مر مذاقته لكن عواطبه أحلى من العسل صبر مر جدا اصبر لمر حوادث الزهر فلا تحمدننا ربة الصبر هذه الأمور رتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترتيبا بديعا أولا تعلم ثانيا تعمل ثالثا تبعو على بطيرة رابعا عليك أن تنتظر البلد لا بد أن تنتظر البلاء والبلاء ليس له مصورة معينة ليس البلاء محصورا في صورة معينة قد تبتلى بالعافية ترح في ناحية قد تبتلى بالعافية قد تبتلى بالولد قد تبتلى بكلة الولد قد تبتلى بالغنى قد تبتلى بالفر قد تبتلى بالعلم قد تبتلى بالجهة قد تكتلى بالرياسة والمنصب والسردن والأتباع قد تكتلى بأن ينفض الناس عن كل هذه اكتلاءات يختبرك الله تبارك وتعالى لا بد أن تختبر ألف لا من؟ حسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يكتنون هذا لا يكون أبدا ولقد فتن الذين من قبلهم كانوا مثلكم وأفضل منكم وخيرا منكم وقد اتلاهم الله وتبارك وتعالى بل قال للنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم ليس كما صبر الرسل ولكن كما صبر أولو العزم من الرسل هذا الدين يحتاج إلى صبر قال تعالى في أول أو في التورة الثانية التي نزلت وهي تورة المندمين إنا نحن في في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة نعمة عظيمة جدا نعمة امتن الله عز وجل بها على نبينا وامتن الله بها علينا أن أنزل علينا قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فكان يناسبه أن يقول بعده فاذكر نعمة ربك فقالوا تصبر لحكم ربك تصبر كأن الله أراد أن يقول لنبيه ما دلت قد اختفيناك وأنزلنا عليك هذا الكتاب فلتعلم أنك مبتل هنا بد أن تصبر والصبر كما عرفه الإمام بن القيم تنبه تعيشه الصبر كما عرفه الإمام بن القيم هو حدث النفس عن التسخط بالمكروف وحث اللسان عن الشكوى وحث الجوارح عن المعطية حث النفس عن التسخض بالمقروف وحث اللسان عن الشكوى وحث الجوارح عن المعطية والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام تنبذ تقسيم صبر على ضاعة الله وصبر عن معصية الله وفبر على أقدار الله التي يجريها الله على الخلق بدون إرادة منهم هذا أمر مقدر فقط وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى ولذلك هذه الأمور الأربعة أربعة مرافز من حققها العلم والعمل والدعوة والطبر كان من الربانيين الله أكبر كان من الربانيين يقول الإمام بن القيم في باب المعاد وجهاد النسي على أربع نراته جهادها على تعلم الهدى الذي لا صلاح ولا فلاح ولا سعادة لها إلا به وجهادها على العمل بما علم وجهادها على العمل بما علم وجهادها على الدعوة إليه ثم جهادها على الصبر الذي سوف تناله جراء تمسكها بالدين والدعوة معنى كلام الإمام ابن القيم فإذا حصل المرض هذه المرات بالأربع كان من الربانيين كان من الربانيين قال والدليل تطورنا المسألة تطور المسألة تألم رحمك الله أن يجب علينا تعلم أربعين ثالث وعلينا من ذلك معنى العلم ورأي الله واتبكّ بإنّا طهما والماثرة أنّه يجب علينا وقلنا الوجوب والوجوب العيني والإيزة الكفائي تعلم هذه المثائل المثائل دول الأربع العلم العمل، الدعوة الصف الدليل وهذا الأمر أعني ذكر المسألة لدليلها وشاهدها جميع المفاتيح التي عرضها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرضها على هذه الطريقة حتى يحقق المسألة العقيدة بأدلة ويخرج من ردة التقليد قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافق بالحق وتوافق بالصبر جاء بالدليل على العلم جاء بالدهيدة على المرابط التي يجب علينا أن نتعلمها قالوا العصر العصر هذا قسم قسم بالزمان ولما أقسم الله بالزمان لشرف الزمان لأن الله لا يقسم لنا بشيء شريف فالقسم تقرير فأقسم الله بالزمان وهذا يدل على عظم وشرف الزمان والعصر أي الوقت الزمن إن الإنسان لفي خط قال العلماء اجتمع في هذه الصورة ثلاث مؤكدات القتل والعصر وإن التوكيد واللام لفي هذه مؤكدات ثلاث والعصر إن الإنسان لفي خط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فجنت الإنسان في خسارة إلا من استثناه الله تبارك وتعالى من آمن يدعب وعمل الصالحات العمل وتواصلوا بالحق دعوا غيرهم إلى التمسك بالحق وتواصلوا بالصبر إلى المرتبة الرابعة تبقى هذه السورة جاء الشيخ محمد بدليل وفيه الشواهد فيه الشواهد الشواهد المؤكدات بالقسم الثلاث العصر ونون التوكيد ولام التوكيد ثم المستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا بالحق وتواقوا بالطرق قالوا عقف الله هنا بالأعمال على الإيمان إلا الذين آمنوا و وعملوا فالحاً فهذا يدل على أن العمل مغاير للإيمان وهذه من الأدلة التي اعتمد عليها مرجعات الشقهاء بالتفريغ بين بين العمل وبين الإيمان وهذا الكلام ليس بسرعة نواسة فحيح الذي يعنينا في هذا الموضوع في موضوع الثلاثة الأصول يعني في الشاهد والذليل في دراسة ثلاثة الأصول أن هذا العطل العطل والعصر إن سمع في إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا العصر لا يقتضي المغايرة وإن اقتضى المغايرة فهو يقتضي المغايرة بشاهد هذا الشاهد أن الإيمان أعظم من العمل والعمل جزء من الإيمان العمل جزء من الإيمان لكن الإيمان أعظم منه لأن الإيمان ليس محصور في العمل والعمل جزء من الايمان حيث أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل ولأن من عمل عمل القلب وعمل الدوالح جبقى صار عمل القلب والدوالح صار جزءا من الايمان فعطف الزنك على الكل من باب عطف بعضي أو الخص على العمل عطف الخص على العمل وهذا معروف في اللغة وغير في القرآن من ذلك قول الله تعالى من كان عدو من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فجبريل وميكائيل من الرسل جبريل وميكائيل من الملائكه جبريل من الريان من الملائكه فمن كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فعطف عصب الخاص على العام ليدلل على شرفهما وعلى عظم قدرهما عند الله تبارك وتعالى ان الانسان إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وتوافروا بالحق وتوافروا بالبر.ذبه هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة جهد الدليل عليها وجه الشاهد من الدليل. فأعظم بليه يبتلى بها المرء الأكبر الجهد. فنحن نقول أول حد العلم. لا بد أن تتعلم ولذا قرر الغلماء قرر الغلماء أن وجوب الأعيان الأمر الذي يواجب على المكلف بعله إذا لم يجد من يعلمه إياه في قريته أو بلدته يجب عليه أن يهاجر ولو بمشقة ليتعلم هذا الواجب العلم. ما حدش يقول أنا ما أعرفش وما في حد بيقول لو علمت من يقول خارج البلد ولو بمشقة يجب عليك أن تطلب العلم. ولله در العلامة ابن القيب حين يقول في الكافية في عقيدة أهل السنة والجماعة ويتقع في ستة آلاف بيث إلا مئتين يقول الإمام ابن القيب في القفيدة الكافية في عقيدة أهل السنة والجماعة والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذات العالم الربان والعلم أوطاء ثلاث ما له من رابع والحق ذو تبيان علم بأوطاء الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في, والكل في القرآن والسن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرئ متحذف بثواهما إلا من الهديان أطابه, أطابه الهدائي ببقى قال العلم قبل قبل العصر عند الانتنى في خد إلا الذين آمنوا عنه الصالحات وتوافقوا بالحق وتوافقوا بالفرق ثم قال قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي معروف الإمام محمد بن إدريس الشافعي من قريش محمد بن إدريس الشافعي شيخ الأمة وعالم أصولها الأوحد قال فيه احمد بن حنبل الشافعي للعلم كالشمس للدنيا الشافعي للعلم كالشمس للدنيا لا تطلع الدنيا بلا شمس ولا يسطع العلم بلا نور فلذلك كان امام احمد يقول لشيخنا معين وكان قرينا له كان يقول الا تذهب الى الشافعي يقول آخذ العلم عن عبد الرزاق فحل المصنف عبد الرزاق فيقول له احمد ان علم عبد الرزاق قدرته عند غيره أنا علم الشافعي فلا تدركه عند قديم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمته الوداع كان خرشي وهذا الإمام نقل عبده الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو ما أنزل الله خجلا على خلقه إلا هذه الثورة لتبطل ولذا قاله الإمام الحافظ بن كثير التفسير. عن الشافعي قال لو تدبر الناس هذه السورة لتفتهم والذي ذكر ابن القيم في مفتاح ذات السعادة قال لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لتفتهم ليه لأن هذه السورة كما قال ابن القيم في مفتاح ذات السعادة أن المراقب أربعة وباستكمالها يحصل يحصل الشخص غاية الكمال أحدها أن يعرف الحق الثاني أن يعمل به الثالث أن يدعو إليه الثالث أن يصبر على تعلمه وتعليمه والعمل به لبهذه الثورة قال الشفعي لو تدبر الناس فيها لكفتهم لأنها اشتملت على المراتب الأربعة التي عليها سعادة المطق في هذه الحياة التي هي العلم والعمل والدعوة والطرق ثم بعد ذلك أعطب قائلا وقال البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل والدليل قبله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله في بذنب فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. باب العلم مقدم على على العمل. باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. ولذلك يظل في هذا المقام ضعيفا. الضعيفة الأولى من تتعبد إلى الله بلا علم. والظائفة الثانية التي تعمل التي تعلم ولا تعمل ولذلك قال ابن المبارك من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن اليهود مغضوب عليه علموا ولم يعملوا ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى يتعبدون إلى الله بغير بغير علم يبقى الإنسان لا بد أن يحصل العلم وأن يحصل وأن يوفق معه إلى الآد، أن يوفق معه إلى، أن معه إلى العمل. بعد العلم قبل، قبل العلم مقدم حصل العلم أولاً، قبل أن تكون متعبدا وقبل أن تكون قاشياً، وقبل أن تكون داعيا ينبغي أن تحصل العلم أولاً. وأن تجدف بين يدي أن العلم أقلبت العلم وأن تعمل بما أمرك به وأن تمسك بما أمرك به وأن تنسفح بما صيحتهم لأن الخير كل الخير في إطاعة أهل العلم بقى العلم قبل الطول والعمل فبدأ بالعلم قبل الطول العلم طيب إيه الشاهد؟ الشاهد فعله بدأ دليل فعله، قوله فعله، هذا في حص على العلم والتغفر لذنبك هذا فيه العمل يبقى الشاهد في الدليل كان الدليل شاهدا على المسألة مضابقا للمسألة حيث أن الدليل جاء فيه الشاهد وهو العلم وكذلك, وكذلك العمل بذلك نكون قد انتهينا من شرح المقطع الأول وهو تعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أرباء مفائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالسألة الثانية العمل به الثالثة التعوى بليه الرابعة الصبر على الأدى والدليل قوله تعالى والعرض إنه الإسلام بحفظ من الذين آمنوا عن الصلاحيات وتوافق بالحق وتوافق بالطبع قال الشافعي رحمه الله دوما أنذر الله حفذا على خلقه إلا أن سورة هتفتهم وقال البخاري في صحيحه ضع العلم قبل القول والعمل في هذا السبب الكفاية تنقذ من توافق من الله وله وحده المن والفضل وإنكم من خطر فمن نسل ومن الشيطان واتفقوا الله تعالى واتفقوا لي أسأل الله تعالى وتعالى أن يجعلكم من الذين يستنعون القولة فيستبعون أحسنا فبالذات الله على حدن انصراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته